بوك تو دفاتسة أدين واحد, وعشرون. واحد وعشرون. هو ترك الدرغاية محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان أتكولف من أين أنت؟ من أين أنت؟ ز بازل أنا من بازل أنا من بازل بازل знаходиться у вас со господином Мюллером اسمحوا لي ان اقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي ان أقدم لكم السيد ميلر يون ان شازيмец هو اجنبي, هو, أجنبي. هو يتكلم عده لغات هو يتكلم لغات Вы ўпершыню тут? Хэл хадратука хуна лі ауэлі марра? Хэл хадратак хуна лі ауэл Не, я ўжо была тут летась Ла, кад кунту хуна філ аамыль мағы. Ла, кад кунту хуна філ аамыль мағы. Али толькі адзін тыдзень? ولكن لمده اسبوع واحد فقط як вам у нас падабаецца? атэстамту би вуджудак андна вельмі падабаецца тут добрыя людзі جدда الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء والطبيعه المناظر الطبيعيه ايضا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا كيم ما عملك ما هو عملك Я перакладчык. انا مترجم. انا مترجم. انا أترجم الكتب. انا أترجم الكتب. Вы هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ مايا جونكا موي موش تاكساما توت لا زوجتي زوجي هنا ايضا لا زوجتي زوجي هنا ايضا اتام دوية مايه ديتي وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان